438 للهجرة الموافق السادس من شهر سبتمبر لعام 2017 للميلاد نستمر ما كنا ناخذ من شرح فضيله الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى برحمته الواسعه بشرحه للاصول الثلاثه وتوقفنا عن أركان الإيمان الركن السادس وهو الإيمان باليوم الاخر بارك اسلم معتي جمعتي مع علت عصرت شوعه ذو الحجه شحن 4230 شموت كم اون شديشته سبتمبر افتشحن عصرت شوع التنميلادي صبغ صارن وذوزلنا درسي كاب كتاب الأصول الثلاثه سلسله مسرته وينز هنا نغرات امغه زغيتاب سي شرحنا فضيله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى برحمته الواسعه بذعبه أركان الإيمان وسنه حتى شاد شيخ تصات قلنا نرضى الايمان باليوم الاخر زدماني قدمي رمضان والحج نرو <تصفيق> يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ويلتحق بالايمان باليوم الاخر الايمان بكل ما يكون بعد الموت اليمان باليوم الاخر ابز انت اتويلنا ما بكل ما يكون بعد الموت بحرموت زلو هذا يدخل في الإيمان باليوم الاخر كتبته مسودكه القبر زلو نبره بدحري زلو لما نفخ الصور الحشر البعث الحشر الحساب الميزان الصراط كل زي الى الجنه نسال الله ان يجعلنا من اهل الجنه ومن اهل الفردوس الاعلى برحمته الواسعه زغن الإيمان باليوم الاخر للتقال له مالت مثل اولا فتنة القبر كبت الايمان باليوم الاخر جاءت مالت فتنه هاي القبر بل يسب باليوم الاخر كبت نفخ الصور المسلو ونفخ في الصور كما في قوله تعالى فصعق من في السماوات والامل الى اخر الايات نفخ الصور زين يوم القيامة اذ يكون طرحنا يوم الاخر بل انما كمس موتكم الجمر الايمان باليوم الاخر بقالنا ابن نذل شيخ من عثيمين قال اخابو فتنه القبر فتننا القدري قال له وهي سؤال الميت بعد دفنه عن ربه ودينه ونبيه اذ تمني اذ سب حتى تي من يربك انتي ودينك كمون من متوم نبينا بخس لا اخ تبهلو حتى قلت ملائكه القبرنا حتىنا ثايثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت رب سبحانه وتعالى انتم مؤمنين ثبات يوب اكبر غاب ينخا ملائكه مثل مكحطغقوله وروح مستملسات نار ربك ما دينه ومن نبي يكتبها من كلخه تبهال من كلخه حتى تنكلخه قليلا فابتوه انتي رب نخلها ثباته الملس لو يكبره ونيته التحتو بينناي ازره قرون سكذ بال زيبل لكنه مؤمن موحد على السنه وعلى السلفيه زنبره مؤمن سلاذ بوشتو ز امنو زنبره سلاذ خنه زي رب خالص ثبات يا يهوبو صنع فيقول ربي الله ربنا تي الله موحد سلاذ نبره ودين الاسلام هاي منو تيد ما اسلمنا اليه ونبي محمد صلى الله عليه وسلم نبينا محمد يريد ملسيكم رب خاب ام ويضل الله الظالمين لا توم مشركين دم كفار يطفن ما في يوم مخون ابزق ابرز يريو كن الموت عذاب يريو ماليتي فيقول الكافر ها ها لا اجري فراح شغله ها ها يبل ماليتي انت حتى تزلق بسنباده ماليتي سنبت اني انت ايف لا اجري ايفل تنيب مخنياته توحد اينبرو ان الاسلام اتخذته برسول صلى الله عليه وسلم اعامن سلاذق ازخ من الساكن ويقول المنافق او المرتاب لا ادري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فتم منافق دماني شك زلو اسلم الناس يامن له او المرتاب ويدماني شك وسالف سنحو مقاني اسلم الناس يامن له سقولو نظم مسلمين زمسهل انتيرو مالتي ابدي ساعات انتيبل عليكم السلام ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته, وبركاته ف والعياذ باللهذي منافق مالت اسم السالي مالتي مسلمين تمسلو ما انتي عرضنا تحل ولو مسلمين تمسلو يسجد الصوم لكن اسلمنا امنلوني والعياذ باللهذي لا ادري بل سبات كبلوي يسمعني راه تيما زي مهلو لذلك يا منن سبات كبلوي يسمعني راه بلا قبره سبحان الله بزعبه ربي بزعبه دين الاسلام بزعبه الرسول صلى الله عليه وسلم سبات كمزخو بلوي يسمعني رموا كان كون يلو لا ادري فولتو نغري بللي بلوم مالتي ابذ ساعات تزيو العياذ بالله زملائك يوقعوه فعباؤيات قبره تطور كله فهم لكن تيجي جنان اي كله سبحان الله العظيم مسوف النهايه على مد البصر تيجي قبرنا توقف حلو اذا زي قبر زياد سبده لكن ربي سبحانه وتعالى زف تنزيء مسا ب بزملائك مسدد لهم زملائك مستلخون ابو بسم الله سن از قبر زي كندتي بعين زري او غيره فحل رب سبحانه وتعالى وبخابوا من قرن يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى با عذاب القبر ونعيمه اتصفاتنه زي اتقدميتي قبرنا نحته تحته زي نايمان باليوم الاخر تات قال ايت دمع عذاب القبر ونعيمه بقبري عذاب كمذله كمون نعيم القبر شي شايك مذله ما تعخمذله ابوش قبري زيد ماني كنامن يغبا الايمان باليوم الاخر بما ابزي اوتوي فيكون العذاب للظالمين من المنافقين والكافرين فبقات عذب نتم كفار نتم منافقين يخون ابكبر قال الله تعالى رب سبحانه وتعالى ل ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه باسطوا أيديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن اياته تستكبرون سوره الانعام الايه 93 اب سوره الانعام ايه 93 رب سبحانه وتعالى ولو ترى اذ الظالمون نزوم ظالمين نخصم زعماه ازوم كحتي كفار تتريم بتقبر مالتي بتقوم وتخلوا قبله ابتروا ما تخلو في غمرات الموت عن سكرات الموت ابتسع رموت انت تريئم يبلون الرسول صلى الله عليه وسلم كم يبلون ربي سبحانه وتعالى والملائكه باسطوا أيديهم ملائكه ايدهم زرقهم اي بالضرب والعذاب ملائكه يعذبهم ايدهم زرقهم يوقعهم مالتي والعياذ بالله اخرجوا انفسكم نبسوكم زرعكم اوتواي باج ارغركت بن كل زرع نا الكفار مالتي اليوم تجزون عذاب الهون دم ما انتم بقاري عذاب سقيات سراي وبلو لا ما تقولوا مزوح الساقين الهون بمعنى المهين ذحسر ذقونه عذاب زسقي زخونه محسر تنعتم تبايل غي والعاذ بالله كنت بز الدنيا دي توحيد تصارو جذ نبرو نو مسلمين تصارو جذ نبرو نو توحيد قديفو مشرك ز سنة قديف كبدعه من قدربنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ز قدفو انصار اسلامنا يزخدو جذ نبرو والعاذ بالله رب سبحانه وتعالى ابتقو وتخلوا ويعذرو بما كنتم تقولون على الله غير الحق حسدكم ذو الغي نبزع بارب سبحانه وتعالى تزاربون يركم نربون تحسون يركم يعني مفترين رب سبحانه وتعالى, وتعالى يحس وينير وكنتم عن اياتي تستكبرون كاد رب سبحانه وتعالى دماني تكبر تغبرون يركم ان بلئكم ابيكم قرئات تسمعكم حج جناب زختموت وخلهم سكني ماني زرداكم وتايات الله هم تقول لهانا زين سحتو كلته يخفت ايات كونيه وايات قرانيه ايات قرانيه قدي فونكي وروع دميو كمون ايات كونيه سماء هواه غبو مريت اتاقلتي انس ساعات بحري قيانوسات اذا كل ايات مرايه مر. مر بيما بربخ يهدو يجي ام بغا عبيد صار موت يصبيهم عتاكمه تكون بس كزربوا يكولوا لكن ال9 عز زي ربي سلمنا زي زي بحال كأنزا ساقيت وقال تعالى في آل فرعون كم أب آل فرعون رب سبحانه وتعالى ان نار يعرضون عليها غدا وعشيا فرعون رب انا ربكم الا علز بنذروا والعذاب ان كلي صدرتم كفار كحت مالت اذئتم اب قبرم كتا زمتولا زتلقولا ابط بحري كساب زي حجك قيامه ومن عزوب ومخانون رب سبحانه وتعالى نبينا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ا بت بالله يتبسوا على من كل وحج كساب قيامه غدوا اول النهار مالته نجمرته كثر مالته كمون مجمرته نوقو النار زياده تبسو بزي او العياذ بالله وعشيه اندغنا اخر النهار بكل عذاب هاللوم بقى وقح صبح زباله وقح صبح زي اتوم العياذ بالله يعذب ويوم, ال... ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون اشد العذاب سوره غافر الايه 44 ويوم تقوم الساعه قياما مسخرا طيب يا شباب زيحتكم تعزم ثانيرو قد ما قيامه ولا حرق قيامه قد ما قيامه اجل عذابنا متى المقانع عذاب القبر مخانيره لازم ملحدين والعاذ بالله زي نورين امنننا قبر في لكن رب سبحانه وتعالى وهو اصدق القائلين القران نجرنا مخانو عذاب القبر كم ذل ونعيم القبر كم ذلوا تغسلنا مالتي القران كل زيت تغسل عليكم السلام ورحمه الله وبركاته وفي صحيح مسلم من حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلولا أن تدافعوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع من ثم أقبل بوجهه فقال تعوذ بالله من عذاب النار قالوا نعوذ بالله من عذاب النار فقال تعوذ بالله من عذاب القبر قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر قال تعوذ بالله من من الفتن ما ظهر منها وما بطن قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قال تعوذ بالله من فتنة الدجال قالوا نعوذ بالله من فتنة الدجال الحديث الحديث رواه مسلم حديث صحيح روحه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها وكذلك في باب عرض مقعد الميت من الجنة او النار عليه باركذا حديث صحيح ذقونه الامام مسلم زوري وحديث مالتي صحابي جليل زوريا زيد بن ثابت رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم تيلو منابذ حديثا ويذا عذاب القبر فريحكم تي مقبر كي تعابيو نعي كي تقبروني قبلي تحدد ماهمو خلاصي مقبر دا خيت الرفمبري انت قال عذاب القبر جسم عسري انت رب بين امتي اسمع يوم مبلكون يرى دعاق رس كنت سمعو مغبركم يرزح ذاتك لكن كنت ديكم سميتكم دما دح حجي خلاص كله انت قبلي انا خيت تقبروني قبلي لو كان زين انت زي فرحني رى القبر ربي لما نكون يرى ان امتي عذاب القبر اسمع يومي سبحان الله تمن يسمعوا دم ازعازات القبر اي مخلين قبري سبحان الله بقبره تحلف ولا خا سين تنزبلش دمتي يلا سبحان الله ترى كلها ازيت مساي زنبر زارب يبلع الشتي انكسافس سبحان الله العظيم دمتي ابو لغالي لكن هتقبري ربي حزور قال لي ويعز قال لي دمى نعيم القبر بتعني حقصدوا كنابره راح اسجل له نبره قبري ف صراحه كان نفسي جمير كان متعز الدنيا كانت عايشه شوي رسولنا كار رسول الله عليه وسلم الا اني كنت قد نهيتكم عن زياره القبور الا فزوروها فانها تذكركم الاخره قبري اي تزاوروا الى خلقي لكم نره ابشر كاتكيتوا تعلق بالقبور لا يهله ولكنتي توعيد مسدلده وصاحب انتي لمو انا فزورها قبل تزاهر منياتو اخيره تزاهر داك ينقاو الكابشوط ينحكى بتقبر تحلف والله وايزادون ازياء كل يتعشش ولا الاات بالمال فانتي تقول مالتو عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اذا قبر زي اخيره يزهخر اخير الناس اللي زونه حضره اخيرا انرست عبد المالدس عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ثم اقبل بوجهه بدحري الرسول صلى الله عليه وسلم ناب صحابه غصم غيرهم مالتي دايلهم رب دحنا الناس كخ عذاب القبر بلوا عذابنا يقبره يقاتل رب دحنانا بلون رب صحابه تايلوم نعوذ بالله من عذاب القبر كاب عذاب القبر رب دحنا نايلوم بعد فقال تعوذ بالله من عذاب الق... من فقال فقال بالله من عذاب النار اولا كعذاب النار رب يتحمل الناركم سكدوحا قبور مشبولوم كعذاب نار جهنم مالتي كعذاب النار رب يتحمل ماني صوم كالايزي فقالت تعوذ بالله من عذاب القبر طبع عذاب القبر رب بتحنن قال تعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن هذا حديث صحيح مسلم حديث صحيح. حديث كفتن ما صحيح والقصده هنا ما له كمون ك فتن ظهر منها وما بطن ما فتن ناي قدماوي دگاو زخنه فيتن كبزي فتناتا تزي ربي دحنا نبلو فالنبي صلى الله عليه وسلم كمزمس بلوم صحابان نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن ربي دحنا ان خفيتا ما ظهر منها نا يدق وما بطن نا يوشتي اله تعوذ بالله من فتنة الدجال بدي حريود ماني كاب مسيح الدجال لبي ادحن النابلو اسبلوم قالوا يعني أي الصحابه نعوذ بالله من فتنة الدجال كاد الدجال بيدحن له زياد ماني دحره التشهد نم ساعه سنه مالتي اللهم انا اعوذ بك من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا ومن المات ومن فتنه المسيح الدجال قبل مالتي وأما نعيم القبر فللمؤمنين الصادقين تستجاي نعمه هي قبرنا تتو المؤمنين حقا تاذو خونو ايو ابا الشيخ نعيم رحمه الله ودليل تكساله مالتي قال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم تعدون سوره فصلت الآيه 30 ابصره تفصلت ايه قصري ثلاثه رب سبحانه وتعالى انتل ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قالوا ربنا الله موحدين توحيد حزم ام من قدر ربي من قدر رسول الله صلى الله سبزي كم ايلو الدهر رب ثبته باذن الله بتوحشت مويته بقبره ورهوقه هلل باذن الله ثم استقاموا بدحريه استقاموا يعني التزموا طاعه الله وطاعه الرسول صلى الله عليه وسلم ومخاني وسني وعلى السنه وايضا على منهج السلف فهمنا الصحابه حفظه الله اذ ولله الحمد اب خير سله ادمي مولوزحلفه رب سبحانه وتعالى كموت كله سبزي ملائكه ورهب لهم رب سبحانه وتعالى وملك الموت مسوم يورد نزل ملائكه اخبر ويدي رب سبحانه وتعالى ورج لي الومزل نزي سبيزي زمو وحد زمو اتالو ورجو نخبشروه كبرت كويس نزي موحدزي نزي سني نزي تتنزل عليه الملائكه ملائكه يورد رب غابوب يقبلنا الا تخافوا اي تفرحوا اي من الموت وما بعده موت لنا لكم اي تفرحوا ابشروا ابخير نجوا بعد ما احلف هم وعلى منهج السلف حجي تكنقولوا جزاكم ابشروا اي تفرح موت لنا لكم اي تفرح نباخيركم تاخذوا زلخ نباخيركم تاخذوا زلخ نبرحمان انا بربيكم تاخذوا زلخكم دابلو يا تخافوا ولا تحزنوا اتزغد فكم ودماني ابص الدنيا زي ويتزحلفكم نهايه دنيا نغر اي اي دك غلط بيرف ولا الدخ ويصد رحه سنه اختصرها بتم كل حبومات دا رايقه تفانو قليل يكونن ولكن نسغنها بغت قعز الله نبز الدنيي كمان بدنا كلنا نب... كبحد عندنا عد... بحد عنده تشكلها تفانو اذا كن عبقو زي نبكل علمي كبدني نب انا بدني يكون كبدني انا بغا ملائكه موتنا لكم اي تحزنوا يبوا اتسعفكم من هذه الدنيا نقرات الدماني اي لكم دمائي تفرحوا وابشروا بالجنه التي كنتم تعدون تاج الجنه ربي خالز اتولكم ابشروا تباهروا يبشروا جنا سبحان الله ندام تخلوا بالجنايب الشهر والحمد لله رب سبحانه وتعالى ثباته ابو ابدي ساعات زي كما ترب سبحانه وتعالى يقول ندام تكن كل ما يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت بالقول الثابت الدنيا وفي الاخره الدنيا تفسير بعض السلف رحمهم الله ورضي عنهم انتي مخالما انتي هي الشهادتان فيقول المؤمن عندما يموت عندما يموت أشهد أن لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله ذا بلا يموت زي اثبات رب سبحانه وتعالى ذوبخ موته كله مالتي في الدنيا وفي الاخره اي في القبر عندما يسال في القبر من ربك ما دينك من نبيك من يربك ربي الله يبقى. ما دينك دين الاسلام ومن نبيك نبي محمد صلى الله عليه وسلم لذلك ملائكه تبشرنا قليلا يكون اذقاني تجنه رب سبحانه وتعالى قال اتلو موحد سن على السنه وعلى منهج السلف سلفي سلفي يعني فهمنا اي زلوه كم زي قالوا نخنبرت راح ابد ابسجد عخه بالزحلول يا مقلب القلوب ثبت قلبك على دينك بتحرزك موتكم كله في الشفتان دا قبر يا اخي كبسته النسي حتى عمي خي طرف مالتي انت بوز وحده يتعلم هسه تدا توحيد ابو البوصلي تدا سنه ابو البوصلي تدا منهج السلف فهمنا أي صحابه اسنحوه الزكي طرفون رب سبحانه وتعالى باذن الله حسن خاتمه اخو حدز فتوى 70 يورو توحيد انتيقعه دفه ابذخون الدرس ابسمره حتى فتح المجيد من سنه, سنة تقريبا قبل 20 سنه تقريبا ف الله بك كل ولا تزي ترداك وقال خاب او خردا مجلس علم كنقف قبل المساق قبل كن تحم شيب عبي سبع المهيم سبحان الله ابزا اتابعته واحد سلاذو بخير كذكر لي وعلى السنه ولله الحمد كان دي ازياء لكنه صبر ولله الحمد ابزيها مويقه مالته مقلوه وصياتو ابزا اقرو ابزا عبا تابعتنا ابرو مالته هل مهمان تيعوا وشكرا نيرات المهم سبحان الله تناسعبعت غرسم المستشفى خدمنا مجموعه ريناي المهم سبحان الله بتقاليتي لا لسه عايصريت الكانيلوم تحت بركو مالته اقرو كل غرسم مالتي ملي سوم دات صمووو قالا مقلخي صنح دابولو مما لي صومت صوم قذا ابرو مالتي اخيرا تقاسلفو لعلب بركو مالتي اباخذ كلنا والله قنزاب قنزو ان لكن والله صبر رزق ابشر بالخير لا لا في الليل هنا. أن تغنزاز زياب زيات على فالليل دحري بوزو حيصنحن مويتو سمعنا ابيمنا المهم وجو انتفتاو علمي عندها بالي يبكن يور مالتش ابسمره نكبروا كلنا ف تغنزاز كيدو تغنزاب هوسبيتال تحلفوز نبركا سكيدو فجس قبري نبرناك براتخ الله رقم له دعاء ولادك قديفك يخدم اي تغارث لكن ولاد صالح قديف دعاز قبره فانا اقول جزاء كلذي سبحان ربي العظيم اتي صبرنا وتوحد عبس بقى نقول له شباب يقوموا من دحن ولا تشيكم تخيب لنا بل مسنخ في فتح المجد وسنير كتاب التوحيد شرح كتاب التوحيد فزعتهم ولعابهم كله اتوحد ابنهم سلاذاته انت سنة تمانع السلف يقوم سبحان الله بصبره على فته فكل جزئه يا جماعه شكرنا يا دنيا حلل يقول قال صموت الساخ يبلوا لكن الحمد لله انت صبرنا تن تثباتنا يقدر من يرزق كل الاذى وكل التوحيد والصمد رب خاب امكبرنا ربي ثباتي هذا وقال تعالى رب سبحانه وتعالى انتيلوا فلولا اذا بلغت الحلقوم فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنه نعيم سوره الواقعة الايه 380 الى 380 رب سبحانه وتعالى اب الواقع الواقعه انتي بلل ما لتي فلو لا اذا بلغت الحلقم زروح زاء عرق رق مسبلات نغرور الرسول صلى الله عليه وسلم يا شباب يا جماعه الرسول صلى الله عليه وسلم كترف على ان للموت للسكرات فتا ذا موت بازعر الوقت انا النسغان كم يمكن قلنا يعني اشرف خلق الله قياما معلتي ارفع راسك يا محمد صل تعطى واشفعت وشرف عز بها له الله صلى الله شفعا عام شفاعه الكبرى رب سبحانه وتعالى شفعا عظما زوبا شفاعه العظمى رب سبحانه وتعالى ان كل امه يشفع له حتى تصحي معلتي برهات ارونا هارون مسكننا جيومي مع الرسول الله عليه رب زفته ومزق له بقوم دا درزو ما تيو للموت لسكرت حتى ذا موت فبقى الرسول الله عليه كم زخبلوا احنا عند الداد والله ذا موت زي سبحان الله ابقى قبرنا بيننا احنا انتهت جت الدنيا ايش الدنيا ولا تشكرك والله أهم شيء نسخة من قد حلفت كم نحلف عم جيني صرخه اما قد رب اللخ ود توحيد حزدي سنة عزجه منهج السلف في صحابه استردوا ورادوا يردوا يدلخوا رزق شغلهك الله رزق بزح يا ابو القلوب ثبت قلبي على دينك نبزح بقى يلو اذا روح زيء عرقرق رب سبحانه وتعالى إذا بلغت الحلقوم ناب قرور مسبت احد توصي مسدله هل تمسكونها مالك تحزوا دو اي تغيد تطوبلي انكم جنازه موتياس تكالا خلوا دو روحكم داوتوا كلالو وانتم حينئذ تنظرون بسقاتكم تروا اللخب لازميت اذا موتكم شو درو ونحن اقرب اليه منك فبكم نحن نقربنا ذميتك ملائكه تسنون سجدنا له شرف مالك هم ملائكه الرحمه او ملائكه العذاب بواحد ملائكه رب سبحانه وتعالى موحد ثلاث وانكفه خبرك اينه قال ملائكه ورجز بلوزه وتخيل سبحان الله ملائكه مريم ابشرك بروحه بواحد يخليك ابشر اي تفرح ومين سلفي غنرح على السنه فايز فرحلك ابشر دابلو غداسه دوزوا نقولوا ملائكه نخلي لاكودا رب غابو يقبر ولكن لا تبصرون لكن تم ملائكه تريون يغمبري ملائكه غابهم غربونا قريبون بذلك ما سيما لوري لكن هاي تريون الله ملائكه الرحمه او ملائكه العدل ربي ملائكه الرحمه يورد لنا خرموت معل اذا بشرونا ربي يقبره فلولا ان كنتم غير مدينين تنا حسابي بالنا ولا حد تيرغن لنا دحر تبلغينكم حساب كما فعلتيه بالنا تبلغونكم ترجعونها ان كنتم صادقين كنتم صادقين ترى حكيتها تتكلموا تروح اسكب كان من المقرب ابتوب مقرب انها برب يقرب ان فروح وريحان وجنه نعيم فروح استراحه ورحب يعرف واي وفي بس كله باخره الدنيا قبلها كنده فاتنا حدفو دقيقه حفاف ماسكه كله زحلف لكن اخره كله ترس اخر مجرد ما تموت تنادي رب حسن خاتمه يبكر رب حسن خاتمه نقول لها هبلنا كله زيت رسو مالته فروحهم قالت كعرفي اعرف ان رب ان رب بعيني ري وقبل وريحان وجنه نعيم ريحان نبات طيبه لها رائحه طيب يعني ريحان كله هنا لكن زي ريحان هي اخر امالتي ابتجنا ذلقتي جنازله اوصلت جناز جناز مالتي وجنه نعيم ما لا عين ولا اذنه ولا خطر على قلبي باش زيربي عداد الوسم شي زاد الناس سبحان الله كن الزياره شاقر... شا... تشغلنا حضره ولا تي ظروف دبرت مهما كان اخيرا اينسح وصوصوا على سبب اخيرا الزهروف لي صحبه اما ترى استاذ حديث زياقه ترسلكم مالتيو با مزا زميت الشيخ من الزميت بتقاسمها لي عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المؤمن إذا أجاب الملكين في قبره ينادي مناد من السماء ان صدق عبدي فافرشوه من الجنه والبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنه قال فياتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد البصر رواه احمد وابو داود في حدث طويل وهذا الحديث رواه مسلم نعم هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وكذلك الهيثمي في مجمع الزوائد وأبو نعيم في الحلية وابن أبي شيبة في المصنف والأجر في الشريعة وقال الهيثمي رواه أحمد ورجاله ورجاله رجال الصحيح بجاز الحديث حديث صحيح زقنة مالتيو حديث براء بن عازب رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم زعباز مؤمن تايلم إذا اجاب الملكين في قبره اب قبره خينو ملسم سهبه من ربك مصبله وربي الله مصبله ما مدين وكدين الاسلام مصبله من نبيك نبي محمد صلى الله عليه وسلم يلم ملسم سهبه بدحر زي سواع يسوع ينادي مناد من السماء رزقني رب سبحانه وتعالى زبولو زب ملائكازي ينادي من السماء ان صدق عبدي رب سبحانه وتعالى حقه زباريزي يبلالو يماحلل ملكت مالتي اذا قبرو خلوه سبزمالتي المؤمن زب واحد زسني ولبز الدنيا خديش خديش قرتحلفه قبرو صاوعت توعلو وزو كل خبرتي هزي رحماني ربي ردان ملائكاتات يوروك بسبوع حد قبل هزي سني سلفي قبل ملائكاتات يوتو ربي سبحانه وتعالى اخبروا براي موتل ورجو كيف فرح ابشروا هاي تعزن بالو هاي تو هاي بالو هاي تفرح بالو لازمات تزول موت الدنيا دماني كلو هاي تحزن بجنن ناس كبشروا ورجوا بجنه, ورجو بجنة بشرو ازي زين الذكر الذكر سب الدنيا قيمه ايه باني ان شاء الله بدحرزين طيب رب سبحانه وتعالى فافرشوه من الجنه فرناش سكلت صفوله خاب جلد غير قبره كلهم فرناشنا الجنه فرشوا له قبر يلبسوا من الجنه هبت ملابسنا الجنه ما خذونه لهذا بارايزي والله ربي رحيم افتحوا له باب افتحوا له بابا الى الجنه ابجتنا بالمان مع سوجت لكن يرى يو معصنا الجنه قال فياتيه من روحها وطيبها انا جنا هيجنا هي جنات جنايفه اكبوا يبصوا مالته ويفسح له في قبره مد البصر سبت عيونه يبسحوا ذرياه كلهم كل يوم ما يقفحلوا مترو اكلت مترو اذا قبر زي والاعداء بالله تكاثر ما تضيق عليه وعذابه بناري تبس ولهذا بالله عذابه عذاب القبر وبيتحدف ثم قوم موحد سلفي على السنه نبره ولله الحمد تفجئه بيرقح بسباله كله نعنا الجنايري تقبر الدماني كنت اخر ذبصوحو ثم تو زلخندو يغفل رب خابوبي برنا ادني ازي 12 شو نايبر حضره توحيد نحس كاب شركي للتاه سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم بكثره كبدعه بالحق تعالومه بعده يتكبروا يا اخي رسول اعزز وانتم ولا انت بحنقول لك زي على خطر زل. رسول زي قبره قبره يبان اذا نبعدوا عبي عادي جيجا و نفسيز قد لا رسول عزاز و قد قد رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل دخل رسول زي قبره بدعى اي ذكر حدش نقر اي تخبره ليله الرسول الله عبدنا حدش اي تخبر انا احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد كما في حديث عائشه رضي الله عنها يعني حدش نقر قبر اللي ابزدينزي صرح نبينا بالص تقبلنا يا بولد مالتي فورد نسقي صرحن نسقي ليس لازم خلينا نقدروا صلي على سيدنا محمد في كتاب والسنه بما ان قران الحديث بفهمنا اي صحابه كنفووا وغباء ربي يخدموت مع عائلتي وحسن يا رب اكتفي بهذا القدر هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين Asalamu عليكم wa rahmatullahi wa